موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود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 فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين تلة من الأولين وتلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمون وحميم وظل من ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا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 فآكلون من شجر من زبطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون اثرعيتم